و ي ح ل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفاركت النور, النور قل نحمل فيها من كل من زوجين اثنين و أ ه ل ك حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفاركت النور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل زوجين ك ن ي ن و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول ومن آمن م و امن آ معه إ ل ا ق ل ي ل وقال ا ر ك ب و ا فيها بسم الله مجريها ومرساها إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موت كالجبال وهي تجري بهم في ونادى موسوعه و ك النابلسي ن في م ع ز ن للعلوم الاسلاميه ف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 و ن ا د ى ن و حربه فقال رب ي ان ابني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق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 أ ع و ذ بك أ ن أ س أ ل ك ما ليس لضيع ي قال رب إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ س أ ل ك ما ليس لضيع ي و إ ل ا تغفر ن ي وترحمني أ ك ن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ب ر ك ا ت ي ك و ع امم ممن معك م وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم ن أنباب الغيب. تلك م ن أنباء النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ا فاصبت موسوعه النابلسي ل ن ا للعلوم ح م رب ي ا ل ي ا ك يوم س ل ا ك نعبد م ي نستعين ا ه ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين امنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و م اسماء يدريك يزكى أو يذكر الذكر لعله فتنفعه أو م الله فأنت له تصدى و م الحسنى ع ي لا يسعى ي وهو خ ش ى فأنت ع ن ه الهدى ا تذكرة شركه ر دعويه غير ربحيه ذات م ض ف ر ن ا ج ت م ا ر ة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 و ع م و ق ط س و ز ي ت و ن النابلسي وفاتهة للعلوم ل أ ن ع ا ك م ف إ ذ ا ج ا ء ت س ل ا م ي يوم ي ف ر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه ف إ ذ ا جاءت ا ل ص ا ل م من ر ء أ خ ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يقنيه وجوه يومئذ م س ر ه